قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاترين قال فِي بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ عادُوا قَامَنَتْ فِي بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ عادُوا وَرَكُم فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ وَلَكُم في الأرض مستقر ومتاع قال فيها تحلمن وفيها تأوتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا يا بني آدم قد أنزلنا لِلَّذِينَ عَلَيْكُمْ لِبَاسٌ وَلِكَوْأَتِكُمْ مَرِيشَةٌ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما كما يَأْتِيكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِن حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُم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 بالفحشاء قل ان الله لا يغفر الفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون اتقولون على الضال ما لا تعلمون قل امر ربي بالقسط قل امر ربي بالكسطة. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ قَع عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ ويحسبون انهم مهتدون ويحسبون انهم مهتدون